خمسة. توجد أدناه رسائل أرسلها النبي إلى بعض الملوك اقرأ الرسائل التالية ثم اكتب العنوان المناسب لكل رسالة من الجدول التالي من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد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 فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسر عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة لأنظر من كان حيا أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعوة الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة سلام عليك إني أحمد الله إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدى